تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج فألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور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 بلل الجو في عتوى ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأٌ أم مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تَقْلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشرعون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشرعون ويقولون متى هذا الوعد إنكم تمصادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلف تنسي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 فَتَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُخُمْ غَوْرًا فَمَنِ يَأْتِكُمْ بِمَا